يا أيها الذين آمنوا إلَّا أَكُمْ فاسِقُونَ بِنَبَائِنٍ فَتَبِينُ فَتَبِينُ أَنْ, فتبينوا فتبينوا أن تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 لا إلَى أمرِ الله فإذا فات فاصلحو بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم فأصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن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 قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ان الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون